أنا له الحديد أنعم السبضات وقدر في السرد وعمل صالحة إني بما تعملون بصير ولسليمان الريحودها شهر ورواحها شهر وأسلّى له عين القطر ومن الجن معي يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 نتين ذواتي أكل خمضي وأثل ذواتي أكل خمضي وأثل وشيء من سر قليل ذلك جزئناه بما كفروا وهل جازين إلا الكافور وَجَعَلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرن ظاهرة وقدرنا فيها السير سيعوا فيها ليعنيوا ايام من امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفالنا واظلموا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 ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا كقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن لكم ناموئين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُوا لَيْلًا وَنَهَارًا لِتَأْمُرُنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا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 وَمَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاءُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك منا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 إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 وَإِنِّي أَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُ الْقَتْلُ وَإِنِّي أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُ الْقَتْلُ وَإِنِّي أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُ الْقَتْلُ وَإِنِّي أَعْلَمُ بِمَا